العذاب وهم في الآخرة هم الأحسن وإنك لتسأل القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني, آنست نارا. إني آنست نارا. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدون. فلما جاء نودي أن من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى أنا الله العزيز الحفيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون